Sallallahu aleyhi ve N'em d'ahua, n'eixi b'alí N'em d'ahua, n'eixi b'alí N'em d'ahua, n'eixi b'alí N'eixi b'alí garaj اشتركوا في موقع الكوثر من مشرية ولاية النعامة الجزائر مع شكرنا الجزيل لمهندس الصوت فريد يماني موقعنا الأول على شبكة الانترنت www.abdiljali.net الموقع الثاني www.alkowtar.org لطلباتكم اتصلوا بتسجيلات الشجرة للإنتاج والتوزيع 27 شارع المسجد الأقصى وهرار هاتف وفاكس رقم 041